والدها خلف الأبواب هاهم يا أرضا قاحلة وما فيك شجر أمي هناك وما نحن فيك إلا أغراب خيام وقيود وأسلاك شائكة وسجان وبلادة كالسيف لقطع الرقاب كلها جروح دواوها صعب، ولكن ما يشفي القلب من رؤية الأصحاب مسافر قبلة لأمي أبعثها مع طيور فوق الصحراء فإني فإني أنسى كل العالم أمي وما لي قدر وما لي قدرة على تحمل الغياب عنك والعذاب أمي يا واحة خضراء في صحراء كلما اقتربت منها وجدتها سراب فآهن ثم أهين يا أرض النقب كم من السنين نحن عن الأهل يوما وفنرحل عنك يا نقاط